فَإِيَّا تُبْوِيَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّا تَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مُوَلِّيٌ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْصَالِحِينَ